انتظر الرب تقوى وليتشدد قلبك وانتظر الرب لا بد ان تعلم يا اخي انك في يد الله وانك في يد الله وحدك لست في ايدي الناس ولست في أي التجارب، ولا في أي الأحداث، ولست في يد الشيطان، إنما أنت في يد الله واحد، والله قد نقص شك على كفه، ويظل العريض بجنسيه. ويحرسك الليل والنهار وقد دعاك الله ابنا له وصار أبا سماويا لك لذلك كلما تعبت في حياتك تذكر عبارة الرب التي تقول لا تخف لأني معك الله يقول هذه العبارة لا تخف لأني معك أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الضحر تذكرك لوعود الله يعطيك شعورا بالأتمئنان لا تأخذ أتمئنانك وسلامك الداخلي من الأحداث الخارجية المحيطة بك إنما خذ الإطمئنان وخذ السلام من صفات الله ومن علاقته بالبشر من صفاته كأب من صفاته كراعي من صفاته كحافظ كمعين كمحب للبشر كضابس للكل كلما تتذكر صفات الله، تتعزى. ينبغي أيضا أن تدرك تماما إن الله يعرف طبيعتك البشرية. الله الذي خلق هذه الطبيعة يعرف ما احدثته القطية في هذه الطبيعة. وما جرته عليها من عوامل الضعف والخوف الله يعرف ان طبيعتك بعض القطية اصبحت معرضة للضعف ومعرضة للخوف ولذلك هو دائما يسندك بنعمته وبروحه القدود ويسندك ايضا بوعوده والله أمين في وعوده مهما كنا نحن غير أمنات والله ثابت في محبته مهما تركنا محبته أو فترت محبتنا له لذلك عش في ثقة عش في ثقة بالله عش في ثقة بمحبة الله وستر الله وحب الله وعناية الله ولا تشعر إطلاقا أنك في يد أحد يعمل بك ما يريد الله هو الإله الوحيد الذي يمسك الكون كله في يمينه بقوة بحب بعجل بحب بروحه الالهية فيك ايضا ان الله يعرف الصالح لك اكثر مما تعرف انت وفيك ايضا ان الله يحبك اكثر مما تحب نفسك حافظ عليه أكثر مما تحافظ على نفسه هو خطأ مننا أو عدم سهل للحقيقة ولأنفسنا إن استكرنا إن نحن بنشد نفسنا أكثر من ربنا أكثر من ربنا ما بيشدنا يعني او ان احنا بنحافظ على نفسنا اكثر مما ربنا بيحافظ علينا بالعكس الله يحبنا اكثر ويحافظ اكثر وياخد باله اكثر بس له طريقته الخاصة طريقته الخاصة المملوء حكمه والمملوء رعاية إذا حدث إن سفينتك عصفت بها الأمواك أو المياه فلا تطرق اشعر إن الله موجود في السفينة وهو قائدها وهو ربانها ولا بد أن يوصلها إلى شاطئ وإلى ميناء السلام وإلى ميناء الخلاص دي طريق دي شغلانك هيب خالص نحنا ننبه ربنا إلى واجبه أو ننبه ربنا إلى وظيفته أو إلى شغلانك إذا نحن ننام من أقفالنا ونشعر أن الساهر علينا لا ينام ونشعر أننا لا نحرف أنفسنا. وإنما الحارس هو الله وإن لم يبني الرب البيت فباطل صعب البناءون وإن لم يحرس الرب المدينة فباطل هو سهر الحارس لكن ليحصل في بعض الأوقات أن الإنسان يطلب طلب ولا يحصل عليه. ويظن أن الله لم يسمع أو أن الله سمع ولم يستجب ويدخل في قلبه الشك ويدخل في قلبه التعب والقلق وربما في تعبه وقلقه يلجأ إلى الزراع البشري شواء زراعته هو البشري أو الزراع الناس البشرية وفي هذه الحالة يكون إيمانه قد فبالله بالله ورعايته وأدخله الشيطان في مرحلة الشك لا يا حبيبي أنت تطلب من الله وتنسى سلبتك في, في ذاكرته التي لا تنسى توجعها هناك في ذاكرة الله وتتركها هناك وتطمئن وتطمئن إن كان الله يرعاك دون أن تطلب فكان بالأولى انطلب إن كان الله يعطيك احتياجاتك التي ربما لا تشعر بها فكان بالأولى الاحتياجات التي تشعر بها والتي تطلبها وتصلي من أجلها وتقدم من أجلها زبيحة الانسان بيطلب وعايز لازم تطلبه تيجي دلوقتي والمجاش دلوقتي ايه هو ده وزي ما قلت البعض قلت لهم مشكله الانسان انه يطلب ويقول عايز هذه الطلبة الآن وإذا لم تتم الآن يفضل الآن مليم بالقلق يعني ده مش مضبوط الكتاب بيقول انتظر الرب يعني أصله بالطلب ويجد ربنا فرصة يجبك ابدل ربنا فرصة يدبر الامر بطريقته لحكمته باسلوبه ده السيد المسيح قال كلمة جميلة جدا قال ليس لكم هم تعرفوا الازمنة والاوقات التي جعلها الاب في سلطانه واحد تطلب وتسيد الوقت الربنا وتسيد التدير لربنا وهو ربنا هيدبر كل حاجة مظهور انت تقول يا رب انا عايز الحاجة الفنانية ولتكن مشيئتك وليكن تدبيرك وليكن اسلوبك يكفي اني تركت هذا الموضوع في يد أمينة هي يدك الإلهية وأنا واثق بك وأنا واثق بعملك، عملك وأنا واثق أنك أنت صانع الخيرات وأنا واثق أنك أنت محب للبشر وأنا واثق أنك بابت الكل نحن نقول له يا رب منك نطلب ولتكن مشيئتك ونفرح بعملك على كل حال وفي كل حال ونشك بك انك ستعمل بالسلوب الحكيم الذي تراه وفي الوقت المناسب الذي تراه ولا يمكن ان شيء يخلط من يديك ابدا الكون كله في يديك في صور سنصور بيها الرب وفي يده الكره كرة في في يده تطلع إيه الكرة الأربية تطلع إيه ربنا كبير قال لا يحد إحنا ربما الظروف اللي بتحيد بينا بتكبر الظروف المحيطة بينا ونظن إن مسائل صعبة ده ربنا القارة دي كلها والكرة الارضية دي كلها مجرد كوكب من ملايين الكواكب التي في يديه دي تسرعين الدنيا دي بقى اللي يدبر ملايين الكواكب والأسلاك والمجرات والنجوم والشموس حتة الكرة دي يعني هتبقى صعبة عليها حاجة بسيطة طب فالمفروض ان الانسان يؤمن بالله وبقدرة الله وبتدخل الله في كل عمل يعمله واذا ظلمت ان الله تأخر عليك اعرف ان دا مش تأخر دا حكمة الهية في تخير الوقت المناسب الكلم الذي يتأخر دي بالنسبة للفهم البشري لكن بالنسبة للفهم الإلهي تخير الله للوقت الذي يناسب حكمته فهو ده الكلام وهكذا في كل تلبة نطلبها من الله لا نصل الطلب عن الإيمان لا نفصل الطلب عن الرجاء بالله لا نفصل الطلب عن حكلة الله وانا انتظر بقول انتظر الرب انتظر الرب قبل ايدي يعلم ليقول المرتل انتظرت نفس الرب من للمحرس الصبح حتى الليل حتى الليل يعني ايه لغاية لما أدرك أن الظلام الظلام دي حاجة نسبية بالنسبة لك ظلام لكن الله الذي هو نور لا يبنى منه كل ما أمامه نور بالنسبة لك من محرس الصبح حتى الليل وقت طويل انتظرته بالنسبة لربنا ألف سنة كيوم ويوم كألف سنة المهم المهم انك انت تنتظر الرب تنتظر الرب ازاي وانت الان وانت تعبان وانت صعبان عليك وانت واخد على خسرك من ربنا اللي ساكت، لا تقوى وليتشدد قلبك وانتظر الرب ده كلام المزامير الجميل اللي الانسان ينتظر الرب في كل ما يحيط به شاعرا ان الله لا بد ان يظهر رحمته لحكمته وبهذا الايمان يمتلئ قلب الانسان بالسلام وبالهدوء ويعيش مستريحا في قلبه من الداخل ومستريحا في فكرة ومستريحا في كل مشاعره يفيد على الناس سلاما وظيفتك هي أن تزرع أما وظيفة الله فهي أن ينمي ويعطي الزمن لذلك أقول لجميعكم عيشوا باستمرار في سلام وفي إطمئنان وفي ثقة بالله المحب الله الذي يعمل ويدبر الأوقات حسب حكمته الذي له المجد الدائم الآن إلى الأبد الثاني